بوك تو تري ان تري دست ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون نجليز بوستاي في محطة القطار <تصفيق> في محطة القطار <تصفيق> Kdy je následující متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kdy je متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Gdzie jest następny متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Ob który URI في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ ستhol في أي سعةة سافر القطار إلىستhol في أي ساعة سافر القطار إلى ستhol أ في بود في أي سعةة سافر القطار إلى بست في اي ساعة يسافر القطار الى بودابست؟ راد بي فوزونيتسو دو بي فوزونيتسو دو مدريدا. من فضلك تذكره سفر الى مدريد. من فضلك تذكره سفر الى مدريد. راد بي فوزونيتسو دو براغه rada bi من فضلك تذكرة سفر إلى براغ من فضلك تذكرة سفر الى براغ radbi vozovnico do من فضلك تذكرة سفر, سفر الى برن من فضلك تذكرة سفر I la يصل القطار إلى Vienna? متى يصل القطار إلى Vienna? Gdy متى يصل القطار إلى Moscow? متى يصل القطار إلى غدائي <سؤال> متى يصل القطار الى امستردام متى يصل القطار الى امستردام <سؤال> هل ينبغي علي أن ابدل القطار في السفر هل يجب علي أن ابدل القطار في السفر سكاتيريغا تيرا من أي رصيف يغادر القطار من أي رصيف يغادر القطار آليه او هل توجد عربات نوم بالقطار هل توجد عربات نوم بالقطار راادبي بروسيا من فضلك تذكرت الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تذكرت الذهاب فقط إلى بروكسل ادبيزون كوبهااج من فضلك تذكرت الذهاب وعود إلى كوبناجنن من فضلك؟ تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن koliko sta ne eno mesto v spalniku bikam serir fi